ايه اللي واشرى اف علي المو يوم بعجل والله علي المو جاي هو ابعجل واشرى يا على واد الموت واشرى يا يا يا يا يا يا يا وشراه وشراه يا يا آل الرسول اطياع يا يا يصعد آل يحضرون المحيب وقت